التي كنتم تعذون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أفوسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم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 Idzah bilati yang ahsan, faidz al-ladhi ba'in kaw ba'inhu wadawatuk anhu waliyun hamim. Wma yulqahaa illa al-ladhi nasyawu, wma yulqahaa illa duhaz وَإِنَّ مَا يُوَزَنُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْهُو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ النهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن إلكم إلكم إياه تعبدون فإن استكبّروا فالذي لا ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون